وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن أول كلمة نطق لهم بها عيسى وهو صبي في مهده أنه عبد الله وفي ذلك أعظم زجر للنصارى عن دعواهم أنه الله أو ابنه أو إله معه وهذه الكلمة التي نطق بها عيسى في أول خطابه لهم ذكرها الله جل وعلا عنه في مواضع أخر كقوله تعالى وقال المسيح يا بني إسرائيل أعبد الله ربي وربكم وقوله في آل عمران إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وقوله في الزخرف فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وقوله هنا في سورة مريم وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم وقوله ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم الايه الى غير ذلك من الايات وقوله في هذه الايه الكريمه اتاني الكتاب وجعلني نبيا التحقيق فيه ان شاء الله أنه عبر بالماضي عما سيقع في المستقبل تنزيلا لتحقق الوقوع منزلة الوقوع ونظائره في القرآن كثيرة كقوله تعالى اتى أمر الله فلا تستعجلوه وقوله تعالى ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت إلى قوله وسيق الذين كفروا وقوله تعالى وسيق الذين اتقوا ربهم فهذه الأفعال الماضية المذكورة في الآيات بمعنى المستقبل تنزيلا لتحقق وقوعه منزلة الوقوع بالفعل ونظائرها كثيرة في القرآن وهذا الذي ذكرنا من أن الأفعال الماضية في قوله تعالى آتاني الكتاب إلى آخره بمعنى المستقبل هو الصواب إن شاء الله خلافا لمن زعم أنه نب وأوتي الكتاب في حال صباه لظاهر اللفظ وقوله وجعلني مباركا أي كثير البركات لأنه يعلم الخير ويدعو إلى الله ويبرئ الاكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله وقال الزمخشري في تفسير هذه الآية مباركا أينما كنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاعا حيث كنت وقال ابن حجر في الكاف الشاف أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمة يونس بن عبيد عن الحسن عن أبي هريرة بهذا وأتم وقال تفرد به هشيم عن يونس وعنه شعيب بن محمد الكوفي ورواه ابن مردويه من هذا الوجه انتهى وقوله في هذه الآية الكريمة وبرا بوالدتي قال الحوفي وأبو البقاء هو معطوف على قوله وجعلني مباركا قال أبو حيان في البحر وفيه بعد للفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالجملة التي هي أوصاني ومتعلقها والأولى أنه منصوب بفعل مضمر أي وجعلني برا بوالدتي ولما قال بوالدتي ولم يقل بوالدي علم أنه أمر من قبل الله كما ذكره القرطبي عن ابن عباس رضي الله عنهما وقد قدمنا معنى الجبار والشقي وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية شقيا أي خائبا من الخير وقال ابن عباس عاقا وقيل عاصيا لربه وقيل لم يجعلني تاركا لأمره فاشقى كما شقي إبليس انتهى كلام القرطبي قال المؤلف رحمه الله تنبيه احتج مالك رحمه الله بهذه الآية على القدرية قال أبو عبد الله القرطبي في تفسير هذه الآية الكريمة قال مالك بن أنس رحمه الله تعالى في هذه الآية ما أشدها على أهل القدر أخبر عيسى عليه السلام بما قضي من أمره وبما هو كائن إلى أن يموت انتهى وبه تكون نهاية حلقتنا هذه أيها المستمع الكريم على أمل أن نلتقي في حلقة قادمة بعدها بإذن الله جل وعلا، فإلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.